في الانتصار للفرقة الناجية القصيدة النونية نظم الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله حكم المحبه ثابت الاركان ما للصدود بفسخ ذاك أن انا وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا اقر بذلك الخصمان واتت شهود الوصل تشهد انه حقا جرى في مجلس الاحسان فتأكد الحكم العزيز فلم تجد فسكو الوشاة إليه من سلطان ولأجل ذا حكم العدو تداعت الأركان من فخر للألقان وأتى الوشاة فصادف الحكم الذي حكموا به متيقب قال الحكم ما صادق الحق المحل محل ولا واستوف الشروط فصار ذا حكم لا فلذاك قاضي الحسن أثبت محضر بفساد حكم الهجر هو السلواني وحكالك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذا يا من له اذنان امل شات بغير ما بغاني ان المحبه والصدودا اذا والله ما غذا بحكم منقسط اين الغرام وصد ذي هجراني شتان بين الحالتين فان ترد جمعا فمض يجتمعاني يا والها عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هواني أتبيع من تبواه نفسك طائعا بالصد والتعذيب والهجران أجهلت أوصاف المبيع وقدره أم كنت ذا جهل بذي الأثمان وهل لقلب لا يفارق طيره الأوصال قائمة على الكثبان ويظل يسجع فوقها ولغيره منها فما هو كل قطف داني ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو هجراني هذا ولو أن الجمال معلق بالنجم هم إليه بالطيران لله زائرة بليل لم تخف عسر الأمير ومرصد الفجاني قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الايمان وأتت على وادي العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكراني وأتت على وادي الأراك ولن يكن وصدا لها فألا سَتَرَانِ ستراه عَلَى على عرفات ثم محسر ومنن فكم نحرته من قرباني وأتت على الجبرات ثم تيممت ذات الستور وربت الأركان هذا وما طافت ولا ولا تعت لقراني ورقت على اعلى الصفافة يممت دارا هنالك للمحب العالي أترى الدليل أعارها اثوابا والريح أعطتها من القفطان والله لو أن مكانها ما كان وكان ذلك منه في امكاني هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعماني سارت وكان دليلها في سيرها وليس بالدبراني وردت جفار الدمع وهي غزيرة فلذاك محتاجة ورود الضالي وعلت على متن الغوى وتزودت ذكرى الحبيب ووصل وعده المتداهي وعدت بدورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتق الألفان لم يفجأ المشتاق إلا وهي داخلة السجور بغير ما قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر عن أن أراك يداني حدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العيناني فعجبت منه وقلت من فرحي به طبعا ولكن المنام دغاني إن كنت كاذبه الذي حدثت جئني فعليك ابن الكاذب الفتان جئني صفوان وشيعته الاولى جحدوا صفات الخالق الديان بل قالوا منه السماوات العلاء والعرش أخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحرثان قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداهي وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان كلا ولا وسط يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني وحياته نفسه وكلامه هو غيره فعجب ل ذ البهتان وكذاك ما له من خلقني أحد يكون خليلا النفساني وقليله المحتاج عنده وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان فالكل مفتقر إليه لذاته في أسر قربته ذل والأجل إذا ضحى بجعة صالد القسري يوم ذبائح القربان قال إراغيم ليس قليله كلا ولا موسى الكيم الداني شكرا ضحية كل صاحب سنة لله ذوك من أخي فصل والعبد عند جموع فليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان وهبوا بريح او تحرك نائج وتحرك الاشجار بالميلان والله يصليه على ما ليس من افعاله حر الحميم الان لكن يعاقبه على أفعاله فيه تعالى الله ذو الإحسان والظلم عندهم المحال لباسه أما ينزه عنه ذو السلطان ويكون بدحا ذلك ما هذا بماقول لذي الألغاني فصل وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان ما ذنب غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان هذا وما تلك المشيئة وص بل ذاته أو فعله قولان وكنامه كَانَ غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان قالوا وإقرار العباد بأنه صلاقهم هو منتهى والناس في الإيمان والناس كالمشط عند تماثل الأسنان فاسال ابا جمل وشيعته ومن أولاه من عابد الأوثان وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان واسأل فمود وعاد بلسل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبح ذا واسأل شرار الخلق علي أمة لوطية هم ناكح الذكران واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون أم أقارون أم أغامان هل كان فيهم منكر للخالق رب العظيم مكمون الأكوان فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهن كامل الإيمان فصل وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عزمان فإذا هما خلقا ليوم معادن فهما على الأوقات فانيتان وتلق ففلا العلاف من اسباب فازاب ضحكه جاهه مجان قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات وعجبا لذا الغذاني ايصير امل الخلد في جنات وجحيمهم كحجاره البنيان ما حالهم قد كان يوشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان وكذا كما حال الذي رفعت يداه أقلة من صفحة وخوان فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تف. تحي الأسنان وكذا كما حال الذي تدت يد منه إلى قنو من القنوان فتناهت الحركات قبل الأرض هل يبقى كذلك سائر الأدمان تبلغ تلك الأرقول فإنها والله قد مسخت على تبا لمن اضحى يقدمها على الآثار والقران والقرآن وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه العرش والكوسي والارواح والاملاك والافلاك والقمران والارض والبحر المحيط وسائر الأكوان من ارض ومن جثمان كل سيفميه الفناء المحضل يبقى له اثر كول فان ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان هذا المعد وذلك المبدأ ذأجا من وقد نسبوه للقرآن هذا الذي طاذب نسينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران لم تقبل الأذان ذا وتوهموا أن الرسول علىه بالإيمان هذا كتاب الله أن قال ذا أو عبده المبوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو سابع لومه على الإيمان والإحسان بل صرح الوحي المبين بأنه حقا غير هذه الأكوان فيبدل الله السماوات الأولى والأرض أيضا ذات تبديلاني وهما كتبديل الجلود لساكن النظام عند النبر من نيران وكذاك يقبر أرضه وسماءه بيديهم العدمان مقبوضان وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر من وتظل تشهد عدل بالذي من فوقها قد أحب فقلاني أفيشهد العدم الذي هو كسمه لا شيئا هذا ليس في الإمكان لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كياني أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كسبان وتقيء يوم العوض من أكبادها كالأسف وَال الفائس الأثمان كل يرا ب وعيانه وَياني م ل إنِ الأفذ الجبال تفت فتن محكما فتعود مثل الرمل للكسبان وتكون كالعلم الذي ألوان وصبابه من سائر الألوان وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الغباء لناظر الإنسان وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجر التفجير بسلطاني وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقياني هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطرحان وكواكب الأفلاك تنفر كلها كل كلا إن على ميداني وجد السماء وشخ وتمور وتمر أيضاً أيام موراني وتصير بعد الين شقاق كمثل هذا المهل أو تك وردة كذاني والعوش والقصي لا يفميل ما أيضاً وإنهما لمخلوقي والحور لا تفنى وذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان ولأجل هذا قال جم إنها عدم ولن تخلق إلى ذا الآن والأنبياء فإنهم تحت فرأجسامهم حفظت من الديدان ما للبلاب نحومهم وجسومهم أمدا وهم تحت ترى بيدان وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلأ بل منه تركب خلقة الإنسان وكذلك الأرواح لا تبلى كما تمل الجسوم ولا بل اللحمان ولأجل ذلك لم يقر الجنم بالأرواح خارجة عن أبدان لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في راية البطلان فالشحن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شاني إما عذاب أو نعيم دائم قد نعيمت بالروح والرليل وتصير طيرا سارحا على شكلها تجنب ثمار جنة الحيوان وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان فلهم بذاك مذنية في عيش ونعيم لموح والأغذان بذل الجسوم لرب فأعاظهم أجسام تلك الطير بالإحسان ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان فروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثماني وعذاب أشقها أشد من الذي قد عاينت أبصارها بعياني والقائلون لا عرض أبو ذا كله تبا لني وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعادي الثاني ألقى على الأرض التي فيهم تحتها والله مقتدر ونو سلطان مطرا غليظا ابيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه اجسام ورق ولقومهم كنمات الريحان حتى اذا ما الام ولادها وتمقضت فنفاسها متدان أوحى لها رب السماء فتشققت فبدى الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أَثْقَالَهَا والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن هذا الذي جاء الكتاب وسنة الغدي به فاحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه طرها كقول الجاهل الحيران فصل وقضى بان الله ليس بفاعل فعل يقوم به بلا برهان بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في حسبان والجبر مذهبه الذي قرت به عين الاوصاه وشيعه الشيطان كانوا على وجل من العصيان، إذ هو فعلهم والذنب للإنسان واللوم لا يعدوم إذ هو فاعد بإرادة وبقدرة الحيوان فأراحهم جم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان لا ولكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد لعزة وأمان وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان ما كلف الجبار نفسا وسعها أنها وقد جبرت على الأسيان وكذا على الطاعات أيضا قد ردت مجبورة فلها إذا الجبران والعبد في التحقيق شره نعامة قد كلفت بالحمل والطيران إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يداني فلذاك قال بأن طاعة الوراء وكذا كما فعلوه من عصياني هي عين فعل الرب لا أفعال فيصح عنهم عندما نفياني نفي لقدرتهم عليها أولا وصدورها منهم بنفي ثاني فيقال ما صام ولا صلا ولا زكا ولا من القبان وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي لم يكتب سيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز لأنها قامت. بهم كالطام والألوان جبروا على ما شاء خلاقهم ما ثم ذو وغير والكل مجدور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأجفان وكذاك أفعال لم أيضا من الحدثان فإذا جمعت مقالتي أنت جاء كذبا وزورا واضح الغدان إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والربق ليس بفاعل العسيان فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعله دعائم الانسان فهناك لا خلق ولا امر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جمله الاكوان فانظر الى تعطيبه الاوصاف والافعال والاسماء الرحمن ماذا الذي في ظن ذا الطيل من نفٍ ومن جحد ومن كفران لا جن أو أبد المقالة هكذا في قال بالتنزيه للرحمن وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليستنهم. تَسْفِيرَانِ وَكَسَاوَ أَنْوَاعَ الْجَوَاهِرِ وَالْحُلَى بِاللُّلُؤِ صَافٍ وَمِنْ عِقْيَانِ فَرَآهُ سِيرَانُ كَمُصَابِ إِخْوَتِهِمْ قَدِيمَ زَمَانٍ إِجْلَانِ قَدْ الْعِبَادَ بِصَوْتِهِ إِذْنَاهُ مَاءٌ ذفاني والناس أكثرهم فأهل ضوازر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني فهم القشور وبالقشور القشور قوامهم واللب بحظ خلاصة الإنسان ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثه إرث بالسهمان لم ينج من أقوال إيط الرمس وأهل الحديث وشيعة القرآن فتبرعوا منا براءة حيدل وبراءة المولود من عمران من كل شيعي صبيث وصف اليوم محل للحيثان فصل في مقدمة نافعة قبل التحكيم يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزقار في وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان واحمل بعزم الصدق حفلة مخلص متجدد لله غير جبان واثبت بصبرك تحت الويه الهدى فإذا اصبت ففي رضا واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح من ذا يبارز فليقضي النفس أو من يسابق يبدو في الميتان واصدع بما قَالَهُ الوسول ولا تقف من قلة الأوصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان لا تقش من كيد العدو ومكه فقتالهم بالكذب والمهتان فجنود أسباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر أذان واثبت وقاتل تحت كرايات الهداة وصبر فنصوا الله ربك داني والقوم قاتلهم لفسان الهدا لله دوم قاتل الفسان ودرب لف النص في نحر العداء لا ف هم رمج الورى ونبابه أتخاف من ذبان واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفوسان وإذا هموا حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاج ولا الفزعان وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقردى بمذمة وغوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب ببئسة الثوبان وتحل بالإنصاف أخر حل تزينته بنا الأعطاق والكتفان واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحب ذا الأمران وتمسكن بحبله ولوحيه، وتوكلن حقيقة التكلان فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادئ إليه لصاحب الإيمان وهو الص... صراط عليه رب العرش أيضا وذا قد جاء في القرآن والحق منصور ومنتعل فلا تعجب فهذه سنة وبذاك يظهر حبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفة وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان ولأجل ذاك الحرب بين الوسل والكفار مذقى من وراء سجنان لكن ما العقباء لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان واجعل لقلبك هجرتين ولا تمنفهما على كل مرء فرضان فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان فالقصد وجه الله بالأقوال والأقوال والأعمال والطاعات والشكران فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابدا رحمان والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح المرهان فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا رهان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان لا يحكمان بباطل ابدا وكل العدل قد جاءت الحكمان ورما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيره مالي إيمان فإذا دعوك لغير حكم ما فلأسم عن هداعي الكفر والعسيان قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان وإذا دعيت إلى الرسول فقل له سمعا وطوعا لست عصيان وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاسبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى الى الاوج الرفيع وبعده يهوي الى طار الحضيض الداني هذا وان قتال حزب الله بالاعمال لا لكتائب الشجعان والله ما فتحوا البلاد بكثره انا واعمال بلا حسبان وكذاك ما فتحوا القلوب بغاذه الآراء بل بالعلم والإيمان وشجاعة الفرسان نفس الزب في نفس وذا محذور كل جبان وشجاعة الحكام والأعلماء زهد فيه فَنَا مِنْ كُلِّ ذِي بُطْلَانِ فَإِذَا هُمَ اجْتَمَعَا لِقَلْبٍ صَادِقٍ شُدَّتْ رَكَائِبُهُ إِلَى الرَّحْمَانِ وَقُصِدْ إِلَى الْأَقْرَانِ لَا أَقْرَافِهَا فَالْعِزُّ تَحْتَ مَقَاتٍ الْأَقْرَانِ وَاسْمَعَ نَصِيحَةً أَلَّهُ خُبْرٌ بِمَا عند وراء منك ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عما جاء من القرآن والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان فصدى بأمر الله لا تخشى الوراء في الله وخشاه تفزع باماني واجر ولو كل الورى في ذاتي لا فيه هواك ونقوة الشيطان واصبر بغير تسخط وشكايه واصفح بغير عتاب من هو جاني واجعهم الهجر الجميل بلا اذى إن لم يكن بد من الهجران واضغوا إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان بعين الحب وارحمهم بها إلا ترد مشيئه الديان وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران واجعل لوجيك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن وحناو كما إن نفسك التي متخرجت عليك كسرت كسر مهاني وإن أنت لها فأنت كمن برأق يد دخان بموقد النيران والله اكبر وهو اصدق قائل ان سوف ينصر عبده بأمان من يعمل السوء سيجزى مثلها او يعمل الحسن يفز بجنان هذه وصية ناصح ولنفسه والصابر فصل وهذا اول عقد مجلس التحكيم فاجلس إذا في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن وحكم إذا في رف قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند فراق الطوق بالحيران فأتى فريق ثم قال وجد هذا الوجود بعينه وعياني ما ثم موجود سواه وإنما ولطل رسال فقال موجوداني فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران وهو الغمام بعينه والثلج وال الأمطار مع مرد ومع حسباني وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيراني بسائقه ومنه ترك كبت هذه المظاهر ما هنا شيئان وهو الفقير لها لأجل مهوره فيها كفقر موح للأبدان وهي التي استقرت إليه لأنه وذاتها ووجودها الحقاني وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعذاب كل أواني ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى بعياني وتكثر الموجود كلا الأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران فيكون كلا هذه أجزاؤه هذه مقالة مدعي العنفان أو أنها كتكثر الأنواب في جنس كما عقل الفريق الثاني فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود فهذه قولان اخداهما نص الفصوص وبعده قول ابن سبعين وما القولان عند العفيف المساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان إلا من الأولاق في حس وفي وهم وتلك طبيعة الإنسان والكل شيء واحد في نفسه مالك تعدد فيه من سلطان فالضيف والمأكل شيء واحد والوهم يحسب هنا شيئاني وكذلك الموقوق عين الوطء والوهم البعيد يقول ذا نفناني فما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فقالي وأبى وعنه هذا وقال مظاهر التجلو ذات واحد ومثاني فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسباني هذه رات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان بل قوم ما عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان كلا ولا ألو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من لكنه المطعوم والملبوس والمشعوم والمسموع بالاذان وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني والكفر عندهم هدى ولونه دين المجوس وعابد الأوثان قالوا وما عبدوا سواه وانما ضلوا بما خصوا من الاعيان ولو انهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران فالكفر ستر حقيقه المعبود بالتقصيص عند محق ربي قالوا ولم يف كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو بل كان حقا طروله كان عين الحق مطلعا بهذا الشان ولذا غدا توريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان ولذاك جرب لحية الأخ حيث لبيك واسع في قومه لبطان بل فرق الإنكاء منه بينهم لما سر في وهمه غيران ولقد راى إبنيس عارف فأهبال هو أي بي قالوا له ماذا صنعت فقالها الغير الإله وأنتما عمياني ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصمام والشيطان فالكل عين الله عند محمد والكل معبود لدي عرفاني هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا سبحاني يا أمة معبودها موتوءها أين الإله وكهرة الطعاني يا أمة قد صار من كفران جزء يسير جملة القفران فصل في قدوم ركب آخر وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلوة ولا يرى بعيانه والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبهان ما فيهم من قال ليس بداخل أو طارج عن جمله الأكوان لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسر الإيمان. وعليهم ربت الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان فهم القصوم لكل صاحب سنة وهم القصوم لمنزل القرآن ولهم مقالات ذكوت أصولها لما ذكوت الجهم في الأوزان فصل في قدوم ركب آخر واتا فريق ثم قارب وصفوا هذا ولكن جد في الكفران فأسر قول معطر ومكذب في قال بالتنزيه للرحمن إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جنة الأكوان بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان كلا ولا فوق I'm السماوات الأولى والعرش من رب ولا رحمن والعرش ليس عليهم عمود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان بل حوله من ربه حول اثرى منه وحظ قواعد البنيان لو كان فوق كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان لا تحفظوا بالفضل لأصلا على بمنون يونس ذلك الغضبان هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان قالوا له بيّن لنا هذا فلم يفعل مِنَ من الأثمان ألفا من الذهب العتيق فقال في تبياني فاسمع لذا التبيان قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيثان محمد صعد السماء وجاوز السمع وجاذك العنان وكلاهما في قربه من ربه سبحانه ذاك كمستويان فالعلو والسفل اللذان كلاهما في برده من ضده طرفان نزه اختصاص بلاه ماسيان في قرب من أضحى مقيما فيه مأمي الرب فكلاهما مثلان فلأجل هذا قص يونس بالذكر تحقيقا لهذا الشان فاز النسار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان إلهك أيها السني إذ عفاك من تحريف ذي بهساني والله ما يرضى بهذا خائف من رب به امسى على الايمان هذا هو الالحاد حقا بل هو التحريف محضا ابرز الغذيان والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمساب ذي امثال أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان والله لولا لو الله حافظ دينه لتغدمت منه قوى الاوكان فصل في قدوم ركب اخر واذا فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان قال اسمعو يا قوم لا تلميكم هذه الامان نشر امان اثبت فَتَجْعَلْهُ فوقع تحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني ماذا الذي أحد عليه هناك كذا ولا بشر إليه هدان إلا طوائف بالحديث تمسكت عزام ذاهبها غائل القرآن قالوا الذي ترجى فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش سَوَا لَكِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ كُلُّ قَوْلٍ طَيِّبٍ وَإِلَيْهِ يُرْفَعُ سَعْيُ عَبْدِ الشُّكْرَانِ وَالرُّوحُ وَالأَمْلَاكُ مُنْتَزَلَةٌ وَإِلَيْهِ تَعْرُجُ عِنْدَ كُلِّ أَوَانٍ وَإِلَيْهِ أَيُّ جهت نحو الأولو بفطرة الرحمن وإليه قد عرجا رسول فقدرت من قلبه من رب به قوسان وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولزوف ينزل كي يرى بعيان وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنفني بأمان وإليه آمان العباد توجهت نحو الأولو بالله لا تواصفان بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها القلق والفقلان ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجبل والخلان فسألت عنهم رسل وأحبت أصحابا من حزب جنكساني من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر المال الآذاني ولهم علينا صولة ما صاله باطل بالصاح البراني أو ما سمعت قولا وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجباني جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم جاءوكم بالوحي لكن جئ بنحاتة الأفكار والألهان قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني والعنهم لعنا كبيرا ووضع بعساك للتعطيل غير جهاني واحكم بسفك أولى فشردهم عن الأوطان حذر صحابك منهم فهم أضل من اليمود وعابد الصلبان واحذرت جاد بقال الله أو قال الرسول فتنفلي بغواني أنا وهم أولى به قرآن فذؤ فيه قوى الأذهاب والأبدان فإذا ابتدت من فوالقهم على التأويل للأخبار والقرآن وكذا كوالقهم على التكذيب للآحاد ذا للصحبنا أصلان أوصى بنا أشياخنا أشياخ فاحفوهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فبدغت بإيراد وشغل زمان لا يملكه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفوقان فتصير إن وافقت مثله وَإِنْ عارضت زنديقا أقى كفران وإذا سكت يقال هذا جاهل فبدر ولو بالفشر والغذيان هذا الذي أوصى به في سَالِفِ الأوقات وَالْأَزْمَانِ فرجعت مِنْ سَفَرِي وقل لصاحبي ومطيتي قد آذلت بحرامي عطل من سيرها ما ثم شيء غير هذه الأكوان لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان أو كان رب باين عن ذي كان المجسم صاحب الإيمان ولكان عند الناس أولى القلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان كان غنى فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان فادع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك ورمي بالأرسال ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن لو كان فوق العرش رب ناظر لذي منتح يجوى طار مكاني لو كان القرآن عين كلامي حرفا وصوتا كان ذا جثمان فإذا انت فغذا وغذا من الذي يبقى على النفس من إيماني فدع الحلال مع الحرام لأمره فهم السياج له على البستان فحرطه ثم ادخل ترى في ضنه قد ويأت لك سائر الألوان وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما توا زوجاني زوجان علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سال في الأزمان لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا ني ولا فرطان لكن جعلت حجاب نفسك إلترى فوق السماء للناس من دياني لو قلت ما فوق السماء يدبر والعرش تخليه من الرحمن والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقراني ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان حللت طلسمه وفزت بكنزه وعلمت أن الناس في هذياني لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجوداني وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي يحقن فوقه القدماني وزعمت أن الله يسمع صلقه ويراه مؤمن فوق سبع ثمان وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان ووصف وقفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان ووصف بإرادة بِإِرَادَةٍ وكراغة ومحبة وَمَحَبَّةٍ ودعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان أن الله كلم عبده موسى فأسمعه لدى الرحمن فاسمعوا الآذان غير الحرف والصوت الذي به الأذنان وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذزع محذوراني أبو المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران هم وزعمت أن محمدا أسرابي ليلا إليه فهو من هداني ودعمت أن محمدا يوم اللقاء يجنيه رب شيء حتى يرى المختار حقا قائدا معه على العرش وفي العشاني وزعمت ان العرش اضط به كان وحل براك من عجلان الله امدا بعضه للطور حتى لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكريم مكلم الرحمن وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يداني وزعمت أن يديه للسبع اللون والأرض يوم الحشر طابضتان وزعمت أن يمينه بل آمن الخيرات ما راضت على الأزمان وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهوى بالميزان وزعمت أن الخلق عنده يهتز فوق فأصابع الرحمن وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين ثنتين من الأصابع عاني وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتفلان من عبد يأتي فيبدي نحره لعدو طلبا لنيل جناني وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه مثلا وثلق قرآن وكذاك يضحك من قنوط عباده إذ أجذبوا والغيث من هنداني وزعمت أن الله يرضى عن أولي ويوضض من أولي العصيان ودعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني لما يناديهم أنا الديان لا قلم لدي فيسمع الثقلاني وزعمت أن الله يشرك نوره في الأرض وَيَوْمَ الْفَصْلِ وَالْمِيزَانِ وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَكْشِفُ سَاطِعَهُ فَأَخِرُ ذَاكَ الْجَمْعُ لِلْأَرْقَانِ وَزَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ يَدْسُهُ كَفًّا لِمُسِيئِنَةٍ تُوبٌ مِنَ الْعِصْيَانِ وَزَعَمْتَ أَنَّ يَمِينَهُ تَطْوِي السجل على كتاب بياني ودعمت أن الله ينزل في وجافيت في ليل اخر او ثاني فقول من سائل فاجيبه فانا القريب اجيب من ناداني وزعمت ان له نزولا ثانيا يوم القيامه للقضاء الثاني وزعمت أن الله غيابه جهرة لعباده حتى يرى بعياني بل يسمعون كلاما ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران فهناك يدنو بعض من بعضها وتقول قطقط حاجتي وكفاني وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحائم ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظاني الذي وسواه ما من كتب بتجسيم بلا كتمان ووصفتمه بصفات حي فاعل بالخيار وذلك الأصلاني اصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفس غير جبان او لا فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا باثبات بلا فوقاني فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنعاني والله لست برابع لهم بلا إما حمارا أو من السيراني فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهاني أو لا ففرق بين ما أثبتته ونفيته بالنص والبرهاب فالباب باب واحد في النفس والإثبات في عقل وفي نيزان فمتى أقرب ببعض ذلك مثل لزم الجميع أو بالفرقان ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض طيصان فذروا البراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان او قاتلوا مع إمة التجسير والتشبيه تحت لواء بالقرآن أو لا فلا تتلاعبوا بقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان والناس بين مصدر او جاحد او بين ذلك او شبيه اتاني تصنع من التنزيه ترسا محف كمن ون في الجميع صنعة وبيان، وكذاك لقب من الاثبات الإثبات بالتجسيم، ثم عمل على الاقران فمتى سمح لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان فسرعة تسرعت من غدا متلذ. وسط العرين ممزقا لحمان فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجزيم انضرنا إلى القرآن ولذا خلعنا ربطة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان ولنا ملوك طاوم رسلا الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان في آل فرعون وقارونا وغامانا ونمرود وجنك سخاني ولنا الأئمة كالفلاسفه الأولى لم يعبعوا أصلا بني الأديان من هم ارسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العوش خارج هذه الأكوان كذا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن وال لأجل هذا رد فرعون ولا موسى ولم يقدر على الإيمان إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني وكذا سينا لم يكن منكم ولا أتباؤه بل صانعوا بذناني وكذلك الطوسي لما أنغدى ذا قدرة لم شم سلطاني قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقراء في الملدان إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليوناني ولنا الملاحظة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه آل سناني ولنا تصانيق بها غالبتم مثل الشفاء ورسائل الإخواني وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطي البرواني قد صرحت بالطب مما جاء في التوراة والإنجيلات والفرقان هي عندكم مثل النصوص وفوق ما في حجة قطعية وبيان وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقعوا التحاكم لا إلى القرآن تساعدنا بأن نصوصه لفظية أوزلت عن الإيقاني فلذاك حكمنا عليه وأنتم قوف المعلم أولا والثاني يا ويح جهن وابن درهم والأولى قالوا ما من الخوران بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قوعده من الأركان ينفي صفات مخافة التجزيم لا يلوي على خبر ولا قرآن ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان ويقول إن الله قد شاء الذي هو كان من هذه الأكوان ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان وبنفيه التجسيم يصرف في الورق والله ما هذا متفقان لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التشبيه والإمكان فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن واتا فريق ثم قال الاسمعو قد جئتكم من نور العلماني من ارض طيبه من ماجر احمد بالحق والبرهان والتبيان سافوت في طلب الاله فدلني الغادي عليه وضح كم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلال وصريح عقلي فاعتلى ببياني فتوافق الوحي وفطرة الرحمن والمعقول في إيمان شيدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشاني بل كل معبود سوى فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني وعبادة الرحمن رضاية حبه مع بل عابده هما ققباني وعليه ما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومدار بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنه ما له أصلان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفان والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عبو وكذلك قد شهدوا بان الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان فيرى دبيب النمل في غسق الدجا ويرى كذاك تقل وضجيج اصوات العباد بسميه ولديه لا تتشابه الصوتان وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الاسرار والإعلان وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في الآن وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له بلا عصيان وعظوم قدرته تدل بأنه هو وخالق الأفعال للحيوان يخلق حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من ستحت له عينان نظروا بعيني أحور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه وقدرة الرحمن واستحق سند عقيده من احمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال الامام شفى القلوب بلفظه ذات اختصار وهي ذات بيان وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان وكذلك القيوم من اوصافه ما للمنام لديه من غشيان وكذلك أوصاف الكمال جميعها ثبتت لو وبداؤها الوصفان صحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وبعمران اسم الإله الأعظم اجتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان فالكو كل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان ولو الإرادة والكرامة والرضا وله المحبة وهود الاحسان ولو الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان وكما من اعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان أيكون قد اعطى الكمال وما له ذاك الكبال أذاك ذو إمكان إن أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وص. فهو تاج من البهتان بخلاف نوم العبد ثم جماعه والاكل منه حاجه الابدان تلك بلزمات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كون جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضائه تثمان والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسهو بالآذان صدقا وعدلا أحبا كمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان ورسوله قد عاذ بالكلمات من ندغ ومن عين ومن شيطان أي بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان وكذلك القرآن عين كلامه المسروع منه حقيقة ببيان هو قول ربي كل مولى مَا لفظا ما ماهما خلقان وقوله اللفظ والمعنى بلا رهان لكن أصوات العباد وفعلهم كمذاب والرق مخلوقان الصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش بالإحسان هذا إذا ما كان ثمانا وساطة كقراءة المخلوق للقرآن فإذا تفترك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان إحداؤ ما دعمت لأن كلامه خلق لم ألفاظ ومعاني والآخرون أبا وقالوا شفره خلق وشفر قام بالرحمن زعم القرآن عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرآناني هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وما دُور في أذانه والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس. لم يسمع من الديان والأمر عين النزي واستفهامه هو عين إقبال وذو وحدان وهو الزبور عين تورات وإنجيل وعين الدك والفرقان الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان ما إله كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبران ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخ النصراني. يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام ومن فدوا لبيان ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رحمان ولأجل ذا جعلوه ناشوتا ولأهوتا قديما بعد التحدان ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان والشكر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران فانظر إلى ذا الإث ومن فانه عجب وطالع سنه الرحمن وتكايست اخرى وقالت ذا قول محال و تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعنا كالاس للبنيان فيكون انواعا وعندنا أو صافروا وهما فمتفقان إن الذي جاء الوسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان والقلف بينهم فقيل محمد أنشاه تعبيرا على القرآن والآخرون أبوا وقالوا إن إنما جبريل أنشاه عن المنان وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان فاللوح مرده ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان هذه مقالات لهم لكتبهم يا من له عينان لكن أن للحف قالوا إنما جدرين بلغه عن الرحمن ألقاه مسنوعا له من ربه للصادق المصدوق فصل في مجامع توق أهل الأرض واختلافهم في القرآن وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها سراط الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهم هذا الخلاف ما له ركنان هل قوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج آذان اختلاف جميع اهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى المرآن ثم الأولى قالوا بغير مشيئه وإرادة منه فطائفتان إحداغ ما جعلته معنا قائما من نفس أو قالوا بخمس معاني والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديهم معقولا إلى الأذران وكذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل مخلوقة دلت على القرآن ولربما سمي بها اسمية المجاز وذاك وضع ثاني وكذلك اختلفوا فقيل حكايه عنه وقيل عباره لبيان اذ كان ما يحكى كمحكم وهذا اللو هو المعنى فمختلفان ولذا يقال حكى الحديث بعينه إن كان اوله نظير الثاني فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان والآخرون يرون هذا البحث لفويا وما فيه كبير معاني فصل في مذهب الاقترالية والفرقه الأخرى فقالت انه لفو ومعنى ليس ينفصلان واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان فالسين عند الباء لا مسبوقة لكن حرفان مقترنان والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسمعين بالآذان ولها اقتران ثابت لذواتها التخليط والغذيان لكن ذا يوم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران فتربتت بوجودها لاذا تغاية للعقول وزيغة الأذهاب ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهاب بل في هذه الاعيان لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذنا فمختلفان والعكس ايضا مثلنا فإذا هم اتحنا عتبارا لم يكن شيئان وبذا يزول جميع اشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة ايضا فهم صنفان احداه ما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت بالأركان ما قال عندهم ولام وقائم والقول لم يسمع من الديان فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان هذه مقالة كل جميل وهم فينا الشيوخ وعلم الصبيان لكن اهل الاعتزال قديمهم لم يلهبوا ذا المذهب الشيطاني وهم الاولى اعتزلوا عن الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني وكذاك اتباع على منهاجهم من قبل جهب صاحب الحدثان لكن ما متأخرهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران فهموا بذا جهنية أن ثوبهم أضحى له علمان ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في الملدان ولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبران فصل في مذهب الكرامية والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان ما جعلته مبدو أنبه نوعا حذارة تلسل فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات خالق هذه الأكوان فلذا. قالوا انه ذو اول ما للفناء عليه من سلطان وكلامه كفعاله وكلاهما مأذو مبدا بل ليس ينتهيان قالوا ولم ينصف غصوم جهجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان قلنا كما قالوه في أفعاله بل بيننا بون من الفرقان بل نحن أسعد منهم بالحق <تصفيق> إن قلناهما بالله قائمتان وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيان تعطيله عن فعاله وكلامه فيه شر من التشجيع للغبيان هذه مقالات ابن كرام وما ردوا عليه قط قول بالبرائد ان وما قد قال اقرب منهم للعقل والآثار والقرآن لكنهم جاءوا له بجعاجع وتراقي وعقاقع بشنان فصل في ذكر مذهب اهل الحديث والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إنكان ويظهر فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الامكان وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان والله رب العرش قال حقيقة حميم معطاها بغير قران بل الأحرف المترتبات مثلما قدر. قد في مسمع الإنسان وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجد في ال من واحد متكلم بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان هذا هو المعقول أما الإقتران فليس فما قول للذى وكذا كلام من سوى متكلم ايضا محال ليس في امكان الا لمن قام الكلام به فذاك كلام المعقول في الاذهان يكون حيا سامعا أو مبصرا من غيره سمع وغير عيان والسمع والابصار قام بغيره هذا المحال وواضح المهتان وكذا مريد والاراده لم تكن وصفا له هذا من الهديان وكذا قدير ما له من قدرة قامت من أوضح المطلان والله جل جلاله متكلم مُتَكَلِّمٌ نقل والمعقول والبرهان قد أجمعت رسل الْإِلَهِ عليه لن ينكره من أسباعهم رجلان فكلامه حقا يطوب به وإلا لم ينكره يكون متكلما بقران، والله قال وقائن وكذا يقول الحق. وليس كلامه بالفان ويكلم الثقلين يوم معاجهم حقا فيسمع قوله الثقلان وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن اتبيان والراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا أخران ويكلم الكفار أيضا في الجحيم En die... سأوفيها بكل هواي والله قد نادى الكريم وقبله سبعا ندا في الجنة الأبوان وأتن ندا في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن وكذا يكلم جبرئي لم أمرني حتى وينفذه بكل مكان والكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان فيه بداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاسيا ودان هب أن هذا اللفظ ليس بفابت روى معن ورواه عند البخاري المجسم بل رواه مجس في من ثوقان اي في عقل وفي نقل نداء ليس مسموع لنا باذى أم اجمع لولا ما والعقلاء من امل لسان واكل كل لسان ان نندى الصوت رفيه وضده فهو النجاء كلاهم ما صوتان والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن والقر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان الحروف منه في الجزى عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان وارضوا إلى السور التي افتتحت بأحرفها تراثراً عظيم الشان لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها قبر عن القرآن اذ كان إخباراً به عنا وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان ويدل أن كلامه هو نفسه لا غيرها والحق ذو تبيان فانظر الى مبدا الكتاب وبعدها الاعراف ثم كذا الى نقمان مع تلوها ايضا وما حالي ما مع يتين وافهم مقتضى الفرقان في إلامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام والله عز وجل موص امر لاهل مثيب مرسل لبياني ومخاطب ومحاسب ومنبىء ومحدث ومخضر بالشان ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر باماني الذي يقول الحق يوشد خلقه بكلامه للحق والإيمان فإذا انتفت صفة الكلام فكل هذا منتف متحق حق البطلان، وإذا تفصّفت الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فواني، فيسالت المبعوث تبله كلام المرسل الداعي بلا نقصان، وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسل وإن نوعان نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان والآخر التكريم منه بالوساطة وهو أيضا عنده ضرباني وحي وإرسال إليه وذاك في الشراء أتا في احسن التبياني فصل في إلزامه متشفيها للرب بالجمال الناقص اذا انتفت صفة الكلام فإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرسوا وذلك راية النقصان فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من امه الحيوان والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان قالوا سلب كلامه وقبوله صفة الكلام اتم للنقصان إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد باوضح البرهان فجحت اوصاف الكمال مقافة التجسيم والتشبيه بالإنسان ووقعت في تشبيه بالجامدات الناقصات وذا من الخذلان الله أكبره اتكت أساركم حتى أردوهم طحكة الصبيان فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه أوليس قد قام الدليل بأن أفعل العباد خريقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنا بهذا الشان فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان بالسلطان إذ ك كان منسوبا إلي كلامه خلقا كبيت الله بالأركان هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني حذرت تناقض إذ تناقصتم ولكن طرده في غايه الكفران فلئن زَعَمْتُمْ أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب الْأَكْوَانِ وَيُقَالُ رَبُّ العرش أَيْضًا هَكَذَا تخصيص لِإِضَافَةِ القرآن لا يمنع التعليم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان فصل في التفريق بين الخلق والأمر ولقد قد اتلف بين الخلق والامر الصريح وذاك في القراني وكلاهما عند المنادي واحد والكل خلق ما هنا شيان والعطف عنده كعطف في القرد من نوعين عليه وذاك في القراني سي قالوا هذا دمتناع ظاهر في ايه التفريق ذو تبيان فالله بعد الخلق اخبر انها قد سخ بالأمر للجريان وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان والأمر إما مصدر أو كان مفولا هما في ذاك مستويان مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صحيح صنعت الرحمن فإذا انت فالأمر انت فالمأمور كالمخلوق ينفى لانت فالحرثان إلى نوم سياق تجد به صن عجيبا واضح البرهان ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعاميم في ذفان فأدب نوع خلقه وبأمره فعله ووصف موجدا ببيان فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والله اكبر في الكتاب بانه منه ومجرور بمن نوعان عين ووصف قائم بالعين فالاعيان خلق الخالق الرحمن والوصف بالمجرور قام لانه اولى به في عرف كل لسان ون ذا ايضا سواء ما يضاف إليه من صفه ومن أعيان فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ماه ماتيا فاغذر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفسرقاني وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفاني لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتاني إلى لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لا حلم له وعينا فصل وتمنح زمن بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الوسن يدعى المصحف العثمان المحفوظ بين صدورنا هذه الثلاث خليقه الرحمن والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقران وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان إن المعينة مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم واسم حين تخف وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الاولاد به الموجود في الاعيان بخلاف قول ابن الخطيب فانه قد قال ان الوضع للاذهان فالشيء شيء واحد لا اربع فذهبن حزم قله العز والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان وكذاك أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن وكذاك اخبر انه المسلوك والمقروء عند تلاوه الانسان والكل شيء واحد لا انه هو اربع وثلاثه واثنان وتلاوه القران افعال لنا وكذا الكتابه فهي خطبنا لكنما المتلب والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان رصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن ولقد أتى في نرمه من قال قول الحق فيه وهو غير جماني إن الذي هو في المصاحب بَتُنْ بِأَنَامِ الْأَشِياءِ وَالشُّبَانِ وَقَوْلُ رَبِّ آيُوْ وَحُرُوفُ وَمِدَادٌ وَالرَّب مخلوقان فشفا وفروق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العذفان الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقان هما شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بياني قد أفسد هذا الوجود وقد بطى الأذهان والآراء كل زمان وتلاوة القرآن في تعريفها بالله قد يغنى بها شيئان يغنى بها المتلوب فهو كلام هو غير مخلوق كذل أكوان وأدائهم وكلاهما خلقاني هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان وهو الذي قصد البخاري يرد لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فدمه كتقاصر الأذهان عن وقول الإمام الأعظم الشيماني في اللفظ لما أن فض الدين عنه ذا للنفي ذو عرفان فاللفل يصلح مصدرا هو فعال نأكت لفظ بثلاوة وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفه وإثبان بلا فوقان فصل في مقالات الفلاسفه والقرامطة في كلام الرب جل جلاله وأتبانسين القوم طي صانعا للمسلمين بإذ كذب أهتان فرآه فيطا فاض من عقل هو الفعان وإلا تغاذي الأكوان حتى تلقاه زكي فاضل حسن تقيل جيد التبيان فأتا به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان ما صرحت أكباره بالحق بل رمدت اليه إشارة لمعاني وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي امكان لا يقبلون حقائق المعقول الا في مثال الحس والاعيان ومشارب العقلاء لا يردونها إِلَّا إِذَا وضعت لهم بأواني من جنس ما الفق بعوم من المحسوس في ذا العالم الجثمان فأذو بتشفين وتمفيل وتجزيم وتخيل إلى الأهل ولذاك يحرم عندهم تؤيل لكنه حل لذ الاعفال فإذا تأو لناه كان آية منا وخرق فيها البستان لكن حقيقة قوله ان قد أتى بالكذب عند مصالح الانسان والفيلسوف سوف وذو رسول متفاوتان وما هما عدلان انما الرسول ففيلسوف سوف وينك والليل شوف نبي للبرهان عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان ومضى على هذه المقالة أمة خلف فابنسينا فاغتنوا بلبان منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لذلة الشيطان فاسأل بهم خبرة تلقاهم أعداء كل موحد ربان واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن سوفيهم عبد وجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان أو ملحد بالإذن يدين للتوحيد منسلق من الأديان معبوده موطوئه في يرى وصف الجبال ومظهر الإحسان الله أكبر كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان يبغون منهم دعوة قبلون أياديا منهم رجل غفران ولونهم عرفوا حقيقة أمرهم أرجموهم لا شك بالصوان تبذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران وانظر إلى انهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان فصل في مقالات طوائف الابتحادية في كلام الرب جل جلاله وأتت طوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لساني قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن انسان نظما ونفرا زوره وصحيحه صدقا وكلبا واضح فالسب والشتم القبيح وقلفهم للمحصنات وكل نوع اغاني والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهدان والهذيان هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران هذا الذي أدى إليه اصلهم وعليه قام مكسح البنيان إذ اصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين الاكوان فكلامه فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته معها هنا قولان وكذا وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان وكذاك قد رصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان وأظن لو فاتشت كسب الناس ما ألفيتها أبدا سفت إليك فإن يكن ناظر أبصرت بات الحسن والإحسان على الجنية المغلل الأولى العقل والقرآن شرد خل فهم واكسرهم بل نادي في ناديهم دم الموكود والمعقول والمسموع من بكل لسان أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأنهان أيصح صبار ولا صبر له ويصح شكار بلا شكران ويصح علام ولا علم له ويصح غفار بلا غفران ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والابصار مفقودان هذا محال في اللوقول وفي النقول وفي اللغات وغيره إمكانه فلئن زعمتم أنه لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران نفي اشتقاق اللفظ الموجود معناه به وثبوته لثاني عن الذي ما قام قلب الحقائق أطبح البهتان ونظير ذا أقوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان سميتم الاعمى بصيرا اذ أخوه مبصر وبعكسه في فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان والفعل ليس بطائم بإلهنا إلا يكون محل ذي حرفان ويصح ان يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحدان هو فاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف معاني ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسؤوع للإنسان من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني الدين عند الباء ليست بعدها لكنهما حرفان مقترنان او قال ان كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن ما انه كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني النهي واستسهامه هو عين إخبار بلا فوقان وكلامه كحياته ماذا كمقدورا له بل لازم الرحمن هذا الذي قد قال فالمعقول والمنقول والفطرات للانسان أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببياني وكلامه بمشيئة مشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سياني ف والذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بما نكراني فلأي شيء كان ما قد أولى وأقرب منه للبرهان ولأي شيء دائما كفوتم أصحاب هذا القول بالعدوان فدعوا الدعاوي وبحثوا معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان ووفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرفو في الإمكان فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجه وبيان لا تنصرن سوى الحديث وأهله هم عسكر القرآن والإيمان وتحيجن إليهم لا غيرهم لتكون موسورا لدى الرحمن فتقول هذا القدر قد اعيا على اهل الكلام وقاده اصلان احداهما الفعل مفعوله او غيره فهما لهم قولان والقائلون بانه عين فروم من الأوصال لكن حقيقه قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الاكوان عن فعله اذ فعله مفعوله لكنه ما قام الرحمن فعلى الحقيقه ما له فعل اذ المفعول متصل عن الديان والقائلون بأنه غير له متنازيون وهم فطائفتان إحداؤ قديم قائم بالذات وهو كقدره المنان سموه تكوينا قديما قاله اتباع شيخ العالم النعمان وخصومهم لم يوصفوا في رده بل كادروهم ما اتوا ببيان والآخرون رأوه امرا حقا حادثا بالذات قام وأنه النوعان إخداه ما جعلته مفتتحا به حذرت سلسل ليس ذا إن كان هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلام موسيان والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك من محمد للرضى الشيباني وقال قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء أنوا إحساني جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن وكذا كان الصالة دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني وكذا بن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل وكذاك كجعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذي قد قال لم يزل المغيم محسنا برا جوادا عند كل أوان وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هنا الحيران قال الحياه مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يسترقان صرق الإمام فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاشر الحيوان وال. رب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان ومشيئة الرحمن لازمة له وكذاك قدرة ربنا الرحمن هذا وقد فطر الإلام عباده أن المغيمن دائم الإحسان قول كل موحئذ يا ذائم والسلطان وقديم الإحسان الكثير وذائم الجود العظيم وصاحب الغفران من غير إمكان عليهم فطرة فطروا علينا لا تواصل ثان أوليس فعل كتاب وصف وكماله أفذاك وحد ثاني وكماله سبب الفعال وقلقه أفعال سبب الكمال الثاني أو ما فعله رب عين كماله أفذاك ممتنع على المناني أذلا إلى أصفر فيما لم يد المت والفعله إن كانت الله قد ظلت عقول القوم الْقَوْمِ قالوا بهذا القول الْقَوْلِ ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن ببيان والرب ليس معطلا عن فعله بل كل يوم ربنا في شاني والأمر والتكوين وصف كماله ما فقد ذا وجود سيان وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإمكان والله رب لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليه ما وصفاني العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الفالح المنان وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح المرهان فلأي شيء قد تأخر فعل مع موجب قد تم بالأركان ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله لا كان والله عاب المشركين بانهم عبدوا الحجارة في رضى الشيطان ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بياني فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك فإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهوه بطلان والله فهو إله حق دائما عنه ذا دا الوصفان مسلوبان أذلوا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطل إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا اله الحق ذا سلطان فكذاك أيضا لم يزل متكلمة بل فاعلا ما شاء ذا احسان والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران. ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الازلي الاحسان هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الاكوان والله سابق كل شيء غير ما ربنا والخلق مقترنا والله والله وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب موطق اليونان بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفان في الدات الاولى كفروا بخالق هذه الاكوان واتاب نسينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال الامكان لكنه الازلي ليس بمحدث ما كان معلوما ولا هو فاني بين بينهما الحروب وما هما زلمان أنا يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان والسيك بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهم فحرب عواني وكذا أتى القوسي بالحرب الصريح بصالم منه وسل ساني واتى الى الاسلام يهدم اصله من البنيا عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعله أضغان وأراد تحويل الإشارات التي هي لبنسينا موضع الفرقان وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لبليونان لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفه والقضاة وسائر الفقراء في البلدان فسعى ساعد المقدور بالأمر الذي هو حِكْمَةُ الرحمن فَأَشَارَ أن يضع التار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن لكنهم يبقون أن لصنائع الدنيا لأديم صالح الأبدان فغدا على تاري الألف في مثل الله مضروبة بوزاني وكذا ثمانئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسباني حتى فك الإسلام أعداه اليهود كذا المدوس وعابد الصلباني فشفى العين النفس من حزب وعسكر الإيمان والقرآن وبوده لو كان في أحد وقد شيد الوقعة مع أبي سفيان وأوفى نظره أو أن يرىه تمزق وشواهد الأحداث ضامرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما والرحمن لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني اذ كان عن رب اللولى مستوليا فيكون حينئذ لنا رباه والرب هو باستقلاله مترحل اف ممكن ان يستقل اثنان لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فاذا هما عدمان ممتنعان والقهر والتوحيد يشهد من مبك كل لصاحبيهما عدلان ولذلك اقتر لا جميعا في صفات الله فاغر ذاك في القرآن فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان فصل في اعتراضهم على القول بدوان ثاعبية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه فلئن دعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقت وهو ذو إمكاني كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين بينك قط من فوقان والله ما افترقان بيعقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان فِي سَلْبِ امكان ولا في ضده هذه لو ونحن ذو اغاني بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذغان وكذاك سوى الجنب بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران فالجنب أثنى والعلاف للحركات أثنى قاله الثوران وأبو علي وابنه والأشعر وبعده ابن الطيب الربان وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل الحق وفي أجل بلا إمكان لكن دوام الفعال في مستقبل ما فيه محذور من النكران فانظر إلى التلبيس في ذا الفوق ترويجا على العوران والعميان ما قال نواطل بأن الفرد أدل لذي ذن ولا اعيان بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان النوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها فادي والنوع لا يفنى أخيرا فهو ولا يفنى كذلك أولا ببياني وتعاقب بالآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان فيقال ما تعنون بالآنات هل تعنون مدة هذه الأدمان من حين إحداث السماوات اللولة والأرض والأفلاك والقمران ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن هذا الكتاب وهذه الآثار هو المعقول في الفطرات والأذان إنا نحاكمكم الى ما شئتم منها فحكم الحق في تبيان أو ليس خلق الكون في الايام كان وذاك مأفوذ من القران أو ليس ذلك زمان بمدة لحجوث شيء وعين زمان فحقيقة الأدمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الازمان واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع الأعيان خمسين ألفا من سنين عدد لقدها المختار ساذقة لبالأكوان هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السر <تسجيل> سنين بمدة وزمان والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العوش أو هو بعده قولان عند أب على الهمذان والحق أن العرش قبل لانه قبل الكتابة كان ذا كان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان لما براه الله قالت تب كذا فغدا بأمر الله إلى جريانه فجرا بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة أَفَكَانَ رَبُّ الْعَوْشِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ قَبْلُ ذَعْجِيهُ أَمْ لَمْ يزل له أبدا ودوء كان فلئن سألت وقلت معنا الذي أزابه لخلاف ذات ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه ودائم الإحسان فعلم بأن القوم لما أسر أصل الكلام عمو عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعكود بل عن تطرة الرحمن والمهان وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعقيد والمظلان نفي لكل أمر حادث بالرض. بخوف سلسل الأعيان فيسد ذاك عليهم في دعمهم إثبات صانعيان الأكوان إذ اثبتوه بكون الأجساد حادثا فلا تنفك وعن حذفاني فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لخدوثنا إذا كمن برهاني فلأجل ذا قالوا باطل والجسم لا يقلو عن الحدثان فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الاعصاني فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من فالله يجزي الذين وأهله من جنة المأوى مع